بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يسلو عليهم آياته ويذكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يخطيه من يشاء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 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء للاه من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم فادقين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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ مِيَّةٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ فَاسْعَوْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذُرُ الْبَيْعِ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهون